ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال إ ذ ا تبايعتم ب ا ل ع ي ن ة ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م ب أ ذ ن ا ب البقر وتركتم الجهاد ص ل ط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إ ل ى دينكم طبعا ايها الاخوه الكرام نحن نؤمن ب أ ن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء وفي هذا الحديث بوحي من الله تبارك وتعالى أ خ ب ر نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا توجهنا إ ل ى المحرمات إ ذ ا استبحنا الحرام وتركنا خ د م ة الدين الجهاد في سبيل الله عندها ي ص ل ط الله علينا ذلا هو المعز وهو المذل هو المتصرف في الكون إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم و إ ن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده هو الرافع هو الخافض إ ذ ا تبايعتم بالعينه نوع من أ ن و ا ع بيوع الربا إ ذ ا يا مسلمين بلشتوا تشتغلوا زي غيركم من سائر البشر تستحلون الحرام ورضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م ب أ ذ ن ا ب البقر هيدا صار همكم هيدا صار صارت وظيفتكم جهدكم ا ل أ ك ب ر همكم ا ل أ ك ب ر فكركم ا ل أ ك ب ر حب الدنيا والشهوات رضيتم بالزرع و أ خ ذ ت م ب أ ذ ن ا ب البقر وتركتم الجهاد أ ن ت م أ م ة الجهاد وجاهدوا في الله حق جهادي و ا ش ت ب ا ك م أ م ة ا ل د ع و ة قل هذه س ب ي ل أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني أ م ة ن ص ر ة الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا أ ن ص ا ر الله إ ذ ا تركتم هذه ا ل و ظ ي ف ة التي وظفكم الله بها وانصرفتم إ ل ى الدنيا ورضيتم بذلك سلط الله عليكم ذلا ذل مفتوح تحت أ ي عنوان مش مهم. المهم ص ل ط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا يتغير هذا الذل حتى تعودوا إ ل ى دينكم حتى تعودوا إ ل ى جهادكم الذي من خلاله يحيا به دينكم حتى ت ع و و د الان إ ى دينكم ايها الاحبه في الله الباب مفتوح, الباب مفتوح للجميع لنا أ ن نجرب كما جرب اباؤنا وكما جرب أ ج د ا د ن ا وكما يجرب كثير منا لرفع ا ل ظ ل عنا الباب مفتوح جرب تحت أ ي عنوان تريد جرب ولكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى يقول لا ينزعه هذا ا ل ظ ل لا ينزعه حتى تعود إ ل ى دينكم قد نجرب فينجرب ا ن اباءنا جربوا ذاقوا الذل قبل أ ن نولد في هذه ا ل ح ي ا ة ذاقوا ذلا عندما دخل الصهاينه إ ل ى وسط بلادنا واحتلوا أ ق د س مقدساتنا ومازالوا محتلين وكنا عرب وكان عندنا المال وكان عندنا العدد وذهب بعضنا إ ل ى شعارات من هنا وهناك وجربنا لم نزدد إ ل ا ذلا والان الباب مفتوح لذلك أ ي ه ا ا ل ح ب ة في الله ايها ا ل إ خ و ة الكرام لا بد أ ن نفقه ا ح ق ي ق ة ديننا نحن عندما ندعو إ ل ى الله عز وجل نحن عندما ندعو إ ل ى التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة إ ن م ا ندعو إ ل ى السبب الوحيد و ا ل أ ك ي د لعزتنا في الدنيا و ا ل آ خ ر السبب الوحيد و ا ل أ ك ي د الذي لا يقبل ت ج ر ب ة والسبب الوحيد ليس له ثاني كما قال الفاروق عمر نحن قوم ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م ومهما ا ت غ ي ن ا ا ل ع ز ة بدونه بدون ا ل إ س ل ا م أ ذ ل ن ا الله خلصت خلا بدنا نجرب فينا نجرب قال هذا الكلام الفاروق عمر رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في زمن لم يكن هناك عند المسلمين من أ س ب ا ب ا ل ق و ة شيء يذكر لا من ن ا ح ي ة ا ل ع د د ولا من ن ا ح ي ة ا ل أ س ب ا ب ولا من ن ا ح ي ة العتاد ولا من ن ا ح ي ة التكنولوجيا أ ب د ا هو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن ومع هذا قال نحن قوم أ ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م سبب عزتنا ا ل إ س ل ا م سبب نصرتنا ا ل إ س ل ا م سبب سيادتنا ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م بفهمه الصحيح ا ل إ س ل ا م الكامل ا ل إ س ل ا م الحقيقي ا ل إ س ل ا م ا د خ ل في السلم كافه ا ل إ س ل ا م وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم ا ل خ ي ر ة من أ م ر ه م ا ل إ س ل ا م سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا واليك المصير الإسلام بينهم بما أنزل الله ولا أهواءهم أنزل وأنحكم بينهم تتبع、أهوائهم. واحذرهم أ ن يفتنوك عن بعض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ك ا ل إ س ل ا م قل إ ن كان اباؤكم و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ م و ا ل اقترفتموها و ت ج ا ر ة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله ف ت ر ب ص و ا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهد القوم الفاسقين هذا هو a h、oh.